أختهون ما كان أبوك مرأسو إم وما كانت أمك بغيا. يا أختهون ما كان أبوك مرأسو إم وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أي يتخذ من ولد سبحانه